يهل بآيت النبي يهل الصفاء والمناجآن بخيت من حبكم يذكر بما قلت منى في رضا ربي يمشي في الصباح وما مساء بايعسل مطالب وما كان يرجع jani tafaritu kurami wam bi amali bi jahika namu